يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدير العزيز الحكيم هو الذي بعث فيهم من قسرا منهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكى ويعلّم الكتاب Amen. Oi,